الحمد لله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريكنا وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين هم بعدهم معاشر المؤمنين إن منّن من الله تبارك وتعالى على عباده أن خلق لهم الليل والنهار والشمس والقمر فبتقلب هذه الآيات تقوم مصالح العباد قل أرايتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء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 مُدبَّرةٌ ومُسَخَّرةٌ بأمر الله جلَّ جلاله وتقدَّست أسماؤه يحكم فيها ما يشاء ويقضي فيها بما يُريد إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يقلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مُسَخَّراتٍ بأمره ألا له الخلق والأمر؟ تبارك الله ربُّ العالمين ولكن يا عباد الله إذا انتهِكَت محارِم الله وتجرَأ الناس على معصية الله يأمر الجبار جل جلاله وتقدَّست أسماؤه بهذا الكُسوف لينذِرَ العبادَ ويُفَمْوِفَهُمْ كما ذكر ذلك سبحانه في محكم تنزيله وما نُرسِلُ بالآيات إلا تخويفا وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما خسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خرج بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام فزعا خائفا, خائفا فصلى بالناس صلاة أطال فيها القيام ثم خض فيهم فقال عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخصفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا ثم قال عليه الصلاة والسلام يا أمة محمد يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ألا فلنتق الله يا عباد الله, الله, الله؟ ولنر الله سبحانه من منفسنا خيرا فإن عذاب الله شديد ورحمته وسعت كل شيء والله سبحانه وتعالى يعرض التوبة في كتابه فيقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل وينزل سبحانه إلى السماء الدنيا في كل ليلة نزولاً يليق بجلاله فيقول هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه بل هو أشد فرحاً بتوبة عبده ممن فقد راحلته في صحراء عليها متاعه وطع... وطعامه فلما وجدها أخذ بزمانها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح فالله جل جلاله وتقدست اسماءه بكبرياه وعظمته يفرح بتنبه عبده اشد فرحا من ذلك بداءبته وهو, وهو الغني عن عباده وهو الغني عن عباده وهو الغني عن عباده اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا توبوا إلى الله توبه نصوحا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 يقولون ربنا أتمن لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم يا ربنا ويا مولانا ويا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وجهرنا اللهم يا رب جبرائيل وميكائيل وإسرفيل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 وعافنا واعف عنا وتجاوز عن سيئاتنا وتد علينا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأولاة أمرنا وعلمائنا برحمتك وفضلك وجودك ومننتك يا أرحم الراحمين اللهم رد أمة محمد إليك ودا جميلا حميدا عاجلا غير آجل برحمتك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عن ما يصكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين